الفجر هو الوقت المعروف الذي يفتدئ به النهار لأنه ينفجر تنفجر الظلمة من الظوء هذا الوقت أقسم الله به لشأنه عند الله جل وعلا لهذا قال في سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد به في هذه الآية أي آية الإسراء صلاة الفجر لأن هذا الوقت وقت فاضل يأتي بعد وقت يحصل فيه التنزل الإلهي قال بعض المفسرين ان التعيين تعيين هذا الفجر هو فجر يوم اول يوم من شهر الله المحرم قال بعضهم انه اول يوم من ذي الحجة وهذا تعيين لا دليل عليه لان الالف واللام للجنس والتخصيص احتاجوا إلى دليل الحاصل أن هذا الوقت أقسم الله به لشأنه عنده جل وعلا ومن هنا جعل الله فيه فريضة فرضها على عباده استفتحون به بها يومهم وهي صلاة الفجر هذه الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لا شك أن النوم قد يسيطر على الإنسان فيحتاج معه إلى قوة إيمان فأخبره هذه الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثق لها ليكون العبد مهتما بشأنها وبأنبها نسأل الله جل وعلا الإعانة على ذلك والفجر وليال عشر هذه الليال المراد بها الأيام بلياليها لأنها إذا أطلقت الليالي دخلت الأيام كما في قوله تعالى في العدة أربعة أشهر وعشرة أي عشرة أيام بلياليها هذه, هذه الأيام مع الليالي المراد بها إما عشر للحجة على قول الجمهور من المفسرين النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها قال الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أيام العشر عشر الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله هم لم يرجع من ذلك بشيء قال بعض العلماء إنها عشر العشر الأخيرة من رمضان قال بعضهم إنها العشر الأول من من شهر الله المحرم كل هذه الأقوال انطلقت من فضل هذه الأيام لهذا اختلف أهل العلم ما هو الأفضل عشر من الحجة أو عشر العشر الأواخر من رمضان وجمع بينهما المحققين أن الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان أنها أفضل وأن الأيام عشر دل حجة أفضل جمعا بين الأدلة الحاصل أنه هو على كلا التفسيرين فهذا إن شاء الله إلى شأنهما وعظمهما عند الله جل وعلا وليالي العشر والشفع والوتر الشفع والوتر اشارة الى شفع الاعداد ووترها فالشفع هو الزوج اثنين اربعة ستة الى اخره والوتر هو الفرد قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بحديث اسماء الله الحسنى ان الله وطر يحب الوتر وعناط صلى الله عليه وسلم فضيلة الوتر في عدة أحكام في الأكل في الشرب في الاستنجاء والاستجمار في أحكام كثيرة كان يحب الوتر عليه الصلاة والسلام حتى في صلاته النافلة لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة من هذا المنطلق رحب بعض من العلماء ليعين ما هو هذا الشفع وما هو هذا الوتر قال بعضهم إنه إن الشفع والوتر صلاة المغرب لأنها تتضمن ركعتين منفصلة يصلها تشهد ثم الركعة الثالثة الوتر قد جعا أنها أن وتر النهار صلاة المغرب قال بعض إلى أن تعينها إلى أن الشفع هو الخلق وإلى أن الوتر هو الله وجاء في حديث رواه لمام أحمد أن الشفع هو يوم عرفة وأن الوتر يوم النحر قال بعضهم أن الشفع هي العشرة الأيام منذ الحجة وأن ثلاثة الأيام أيام الذبح أنها هي الوتر الحاصل أن كل ذكر قولا بالنظر إلى اللفظ اللغوي ولهذا المحققون على أن التعيين لا جليل عليه وأن كل هذه الأشياء تدخل في هذا اللفظ فهي شفع كل شيء ووتر كل شيء داخل في هذا اللفظ والشفع والوتق والليل إذا يسر أي من الإسراء. سرى في الليل أي مضى وذهب والمراد والليل إذا ذهب ومضى ومنهم من قال إذا أقبل إشارة إلى أنه قال والفجر بمعنى أنه أقبل النهار فحينئذ يسري ذهب الليل وهذا هو التفسير الصحيح أنه من السريان في الليل سرى القوم إذا سروا بالليل ومشوا بالليل فالمراد به إذا ذهب ومضى وأقسم به لعظم أحميته ولأنه وقت ينبغي للعباد أن يزينوه بطاعة الله جل وعلا من فرض ونفل ولهذا من قاما صلاة العشاء فقد قام بواجبه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فلما قيل له إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخى قال أفلا أكون عبد شكورا شرع لأمته قيام الليل على عوجهم متعددة وبين فضلها وبين أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل واللي إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر إشارة إلى تفخيم هذا المقسم به وأن هذا القسم عظيم لكن عند من عند أصحاب الحجر الحجر هو العقل صاحب حجر أي عقل لب لأنه يحجره يحجزه عما لا يصلح يبين له الفساد من الصالح يبين له الخير من الشر إذا كان عقلا صريحا مستقيما هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ثم يبين الله جل وعلا مخاطبا لرسول عليه الصلاة والسلام أمر الأقوام الذين سبقوه ألم ترى الرؤية هنا رؤية قلبية ألم ترى يا محمد إلى أولئك الأقوام الذين سبقوا قومك إنهم قد أصوا فحل بهم ما حل بهم عاد عاد هم أولاد عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح وهم الذين أرسل الله إليهم هوت عليه السلام وبين الله شأنهم في آيات كثيرة تئن سورة تسمى سورة هود ألم ترى كيف فعل رب ربك بعاد إرم إرم هنا عطف بياد أي مبين لعاد والمعنى أنهم سبطوا عاد كما قلنا أنهم عاد ابن عوص ابن إرم ثم بين الله صفتهم ذات العماد ومعنى أنهم كان لهم منازل من شعر خيام كانت هذه الخيام لها عمدة عظيمة لاتشدة دلالة على أنهم هم أنفسهم خلقهم الله على صفة فيها شدة وقوة ولهذا كان أحدهم كما ذكره أهل التاريخ اثنى عشر ذراعا بسط الله له من الخلق قد جاء من الادل ما يدل على صحة هذا وان الخلق لا يزالون في تناقص كما في حديث خلق آدم ولهذا قال الله جل وعلا اولم يروا الى ان قال من هو قالوا من هو اشد منا قوة واكثر جمعة إشارة إلى أنهم أصحاب شدة وقوة وثمود الذين جابوا الصفرة التي لم يخلق مثلها في البلاد هذه القرية التي على هذا الوصف وأهلها على هذا الوصف لم يخلق مثلها في البلاد أي لم يسبق أحد في خلق كشدتهم وقوتهم وثمود الذين جابوا الصفرة بالواد ثمود هؤلاء هم الذين أرسل الله فيهم صالح وهم أولاد تمود بن عابر بن عرم بن سام بن نوح أرسل الله فيهم صالحا وبين الله حالهم وماذا أرسل له وما طلبوا من صالح أن يبين لهم أو يأتيهم ب آية ليؤمنوا عليها طلب الله من الله جل وعلا أن تنشق هذه الصخرة بالناقة وخرجت ناقة عظيمة لها شرب يوم واليوم الثاني لبحائمهم وكانت في هذا اليوم تكفي بحليبها للقوم كلهم ثم إنهم ما كان منهم إلا التكذيب عقروا الناقة وقتلوها فبين الله شأنهم وما حصل من عذابهم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد جابوا أي قطعوا من الجوب والقطع كانوا أصحاب قوة يستطيعون بها أن ينحتون الجبال فكانوا يجعلون جميل من الجبال كهوفا وبيوتا لهم على هيئة تدل على أن الله أعطاهم قوة شديدة وأنها كان الأولى بهم أن يصرف هذه القوة إلى طاعة الله جل وعلا وإلى تصديق رسوله الذين الذي أرسل إليهم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد واديهم الذي هو هم ساكنون فيه ووادي القرى وهو موجود الآن وثمود الذين جاءوا الصخرة بالواد وفرعون ذي فرعون هو علم لمن يملك مصر وهو فرعون الذي أخبر الله عن حاله مع لبيه موسى ذي الأوتاد أي أنهم إما أصحاب جنود كأنهم أوتاد يحرسون ملكه فهم أصحاب قوة أو أنهم أصحاب, أصحاب يقولون بضرب الخيام ذات الأوتاد العظيمة والكل صحيح وأيضا إشارة إلى أنه كان يعد لمن عصاه أوتادا يضربهم بها في الأرض ومن ذلك زوجته التي آمنت وكان هو كافرا فرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين وصف عطف بيان للسابقين قوم عاد وقوم هود وقوم فرعون فرعون وقومه انهم طغوا في البلاد تجاوزوا حدود الله وعصوا رسله الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فساد لانا كل ماصية ما فيها فهي فساد في الأرض ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها الفساد إذا أطلق في كتاب الله فالمراد به الماصية فهؤلاء أكثر فيها الفساد بعصيانهم لرسل الله عليهم السلام فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أنه أنزل عليهم وألقى عليهم سوطا من العذاب والسوت إشارة إلى العذاب عند العرب وقال بعض المفسرين إنه إشارة إلى أنه سوت كأنه على عظمه وشدته فهو في منزلة عذاب الآخرة كعذاب السوت أنه قليل وهذا حق أيضا فإن عذاب الدنيا الذي أصاب الكفار هو أدنى لما سيصيبهم للآخرة جزاء تكفيرهم جزاء كفرهم وعنادهم ثم بيّن الله جواب القسم إن ربك لبالمرصاد أي أنه لهم لعباده الذين عصوه وعصوا رسلهم لبالمرصاد أي أنه سيجازيهم فإن عملوا خيرا أجازاهم على ذلك وإن عملوا شرا جازاهم على ذلك شرا ثم بين الله حال الإنسان من حيث هو إنسان أنه ينقسم إلى قسمين من حيث عطاء الله جل وعلا ومن حيث الرزق الذي يكتبه الله له قال أم فأم الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه إذا مختبره اختبره وامتحنه فأكرمه بالمال وأكرمه بالرزق والعطاء أجزل له العطاء يقابل هذا أنه يقول أكرمني ربي فرحا مسرورا يضيف هذا الكرم وهذا العطاء إلى نفسه فيقول هذا من الفضل الذي أستحقه أنا وهذا عطانيه الله على علم فلا يجازي هذا الأمر بالشكران لله جل وعلا ويجازي بالاعتقاد أن هذا الذي أعطيه بهذه الجزالة إنما هو اختبار له ليؤمن فيشكر ربه أو يكفر لا بل أنه ينصرف إلى هذه الحقيقة التي كان يجب أن يعتقدها ويعمل بها شكرا إلى الأمر الثاني أنه يقول إنما أعطيت هذا إكراما لي وأنني أستحقه أما الآخر وهو الذي قال الله فيه فأما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه القدر هنا التضييق لأن الله جل وعلا بين في آيات الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالتقدير هنا التضييق أن بعض الناس يبسط الله له يوسع الله له في الرزق وبعض العباد يضيق الله عليه في الرزق لحكمة يعلمها الله جل وعلا فهذا الإنسان إذا مقتبره ربه بالتضيق فقدر عليه رزقه جعله إما فقيرا أو جعله في حالة ضيقة أي في حالة من الدنيا تكون الدنيا عليه ضيقة فحين يقو يقو يعتقد أن هذا إهانة يقول إن ربي أهانا فحين يحصل له بسبب هذا التضييق جزع لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وكان الأولى أن يعتقد أن هذا ابتلاء واختبار من الله إما أن يجزع وإما أن يصبر كان الأولى به أن يسير على هذه الطريقة لأن لأنه في هذه الحالة لا ينفعه إلا الصبر أما الجزاء فإنه سيزيده عذابا على ما هو فيه من ضيقة حال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب إن أصابه خير شكر فكان خيرا له وإن أصابت سراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الفقر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يصيب الإنسان من فقر أن الله يضاعف به حسناته ولهذا بيّن أن الفقر يدخلون قبل الجنة قبل الأغنية لكانوا موحدين وكانوا على حالة مرضية فمن صبر وعلم أن ذلك من قضاء الله قدره واستعان بالله على ما هو فيه من حاله هذه هي الحالة المرضية وحالة المؤمن فحالة الكافر هي ما ذكر الله جل وعلا هذه الآية نزلت في أمية بن خلف لكنها آمة في حق الإنسان من حيث هو إنسان ثم بين الله أن هذه الحالة ليست في الحالة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن والطريقة السليمة التي يكون أو يجب أن يكون عليها المسلم قال كلا أي ردع وزجر للحالتين السابقتين ثم بين الله أحوال من أفعال الكفار بعد أن بين حالهم في أمور دنيا هذه الآيتين التي مرتها تبين أن أمر الدنيا عند الله أنه هين وأنه سهل ولهذا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء إنما هي اختبار للعباد اختبار وامتحان لتكون لهم إما شكر على ما آت الله وإما صدر على ما حصل من التضييق كما قلت بيّن الله حالة من الأفعال التي عليها كفار الجاهلية بل لا تكرمون اليتيم إشارة إلى أنهم كانوا يستضعفون اليتيم لا يعطونه حقه يظلمونه قولا ويظلمونه فعلا لهذا كان من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم اليتيم حث على إكرامه قال أنا وكافر اليتيم كهاتين شارب سبابه والعسطى وقال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وبين أن من مسع على شعر اليتيم فإن له الخير العظيم وأن حالة الاستضعاف اليتيم وظلمه إنه من أحوال جاهلية ولهذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فكانوا إذا مات الأب أبل يتي أبل الطفل لا يورثونه ويأخذون ماله استضعافا له فبين الله جل وعلا أن هذا ظلم أظيم كما أنهم كانوا أيضاً لا يورثون المرأة كما سيأتي في الآية التي بعد كلا بل لا تكرمون الاتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أي أنهم لا يوصي بعضهم بعضاً على الطعام الفقير والمسكين لأن هذه الخصلة فضلاً عن أنها أتت بها الشرائع فإنها أيضاً مما هي من مكالم الأخلاق ومحاسن العادات وكان حال الجاهلية استضعاف المسكين واستضعاف الفقير ولهذا كان مما كانوا يأتبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقرب المساكين والفقراء وأن الذين آمنوا به أنهم هم الفقراء والمساكين كما بين الله في آية سورة الكحف وتأكلون التراث أكل اللم التراث هو الميراث إشارة إلى أنهم كانوا إذا أنهم لا يورثون النساء ولا يورثون الولدان بل إن حالهم أنهم يأكلون المال أنهم يأكلون هذا التراث أكل اللم لم أي جمع من اللمم هو الجمع كل أن حالهم وهدفهم وجمع المال من حله ومن حرامه لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة التي بينت الحلال والحرام بينت الأمور المشتبهات في معاملات الناس فيما بينهم وفيما بينهم البين أي بين حقوقهم فيما بعضهم بعض وبين حقوقهم مع الله جل وعلا وتأكلون التراث أكل لما وتحب وتحبون المال حبا جما كان هدفهم هو حب المال وإيثار الدنيا كما قال الله في السورة السابقة بل تؤثرنا الدنيا بل تؤثرنا الحياة الدنيا هم يحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا من قول العرب علم جم مال جم أي كثير ثم يتبين الله جل وعلا حالة من أحوال يوم القيامة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الدك وأن يكون الشيء مرتفع فيندك أي أنه ينبسط ويعود مستويا فهاكذا الأرض تعود منبسطة مستوية بعد أن تزلزل كما أخبر الله عنها وتندك جبالها فتكون مستوية ممهدة وإذا الأرض مدت كما أخبر الله في آية سابقة وجاء ربك والملك صف صفا في هذا اليوم يأتي الله جل وعلا يجيء هذا المجيء مجيء بذاته جل وعلا وفي هذه الآية إثبات صفة المجيء لله جل وعلا بذاته على الوجه الائق بجلاله وعظمته على وجه في غايه الكمال لا يشبه احد من خلقه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكميل ولا ولا تحريف ولا تكيف والله يومئذ يقول القحطاني في نونيته والله يومئذ يجيء لعرضنا مع انه مع أنه في قربه داني والأشعري يقول, والأشعري يقول أشار إلى أن الأشعري يقولون أنه لم يأتي وأنهم, وأنهم أعابوا وصف الله الذي وصف به نفسه وصف وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فصفة المجي ثابتة لله جل وعلا كما في هذه الآية فمنهج أهل السلف الذين تبعوا نبيهم تبعوا صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم يثبتون كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأسماء وينفون عن ما نفاه عنه إثبات مفصل ونفي مجبل أما أهل البدع كنشعرية فيقولون جاء ربك معنى جاء أمر ربك أو جاء جاءت رحمة ربك هذا فيه صرف لهذا الظاهر وكأنهم يقولون إن ظاهر القرآن كثر والعياذ بالله ما هذا إلا أنهم اتبعوا الشيطان وزلوا عن واتبعوا العراء الشيطانية والأمور الفلسفية فظلوا وسقطوا ولا حول ولا قوة إلا بالله الحاصل أن المنهج الصحيح ان تثبت لله ما اثبته لنفسه كما في قوله تعالى هل ينظرون الا أن تاتيهم هل ينظرون الا ان الله في ظلال من الغمام الاتيان ثابت اي وصفه الاتيان ثابته لله جل وعلا اثبات واعتقاد حق وانها على حقيقتها على الوجه اللائق بالله بجلاله وعظمته لا يشبه لا يشبه خلقه في صفاته كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا هو سبيل المؤمنين نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا سبيلهم وجاء ربك والملائكة صفا صفا لهذا من الزلل أن, أن هؤلاء لما اتبعوا آراءهم وحكموا في القرآن الأقسة العقلية حرفوا صريح القرآن كما وقع فيه اليهود يقول ابن قيم رحمه الله أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لعواني أن الله لما قالهم حطة قالوا حطة حطة لخطايانا وكذلك الجهميت قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قيل استوى أي قال الله استوى قيل استوى قال استوى استولى وذى قال استوى أي أن الله لما قال استوى الرحمن على الأرش استوى ماذا قال الجهميت قال استوى استولى قال المقيم وذا من جهله لغة وأقلا ما هما يستويان نون اليهود ولا مجحمين هما في وحي رب العرش زائدتان هكذا الذي يقول جاء رحم الله يقول وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يقول جاء أمر ربك لهذا وقع في هذا الأمر اللي هو التأويل وصرفا له عن ظاهره إلى احتمال آخر مرجح وقع فيه بعض العلماء أيضا لو قرأت في كتاب بتفسير الشوكاني رحمه الله لو وجدت أنه وقع رحمه الله في شيء من هذا ولهذا أوصي بأن إخواننا يهتمون بكتاب تفسير من كثير لأنه كتاب جرى على مذهب السلف فنخشى أن الإنسان يقع في شيء من هذا بدون يكون عنده علم يأتي فيظن يقول جاء ربك أو جاء رحمة ربك فيأتي ويفسر كلام الله على ما قرأه فيزل ولهذا من كان شيخه كتاب كان صوابه أكثر من خطأ خاصة في مسائل الاعتقاد وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوف يوم القيامة يكون يكونون بعمر الله جل وعلا صفوف كما عملهم ربهم كما بينت السنة في حاديث كثيرة وجاء يومئذ بجهنم تؤتى يوم القيامة كما في حديث مسلم أنه أن الجنة جاء بها وماها سبعون زماما سبعون ألف زمام كل زمام مأه سبعون ألف ملك والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء له القدرة الشاملة العظيمة سبحانه وبحمده وجاء يومئذ بجهنم يومئذ أي في هذا اليوم يتذكر الإنسان لكن في هذا اليوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آملت من قبل لهذا قال الله وأن له الذكرى أي كيف له الذكرى استبعاد وتعجب أين له الذكرى في هذا اليوم انقطعت انقطع التذكر والاتعاد لأن التذكر هنا والاتعاد لا يفيد شيئا لا يفيد عملا والاتعاد والاعتبار إنما هو بثمرة التي هي العمل وأن له الذكرى يقول نادما متحسرا وهو الكافر يا ليتني قدمت لحياتي لي المراد يا ليتني قدمت لحياتي لي الآخرة الحياة الدائمة يقول بعض السلف هنا علم أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة ويصح أيضا أن يصح المراد أنه يقول يا ليتني قدمت حياتي أمان صالحة الكل صحيح هذا إشارة إلى أنه يتمنى قد بين الله في القرآن أن الكفار يتمنون أنهم يجأرون إلى الله لكنه لا ينفعهم ذلك إلا عذاب فوق عذابهم نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله جل وعلا طريق الجنة وأن يوفقنا جميعا إليها وجاء يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومئذ في هذا اليوم لا يعذب عذابه أحد إشارة إلى أن هذا العذاب في أشد أنواع العذاب ليس كغيره من أنواع العذاب ولا يثق وثاقه أحد يأمر الله الملائكة أن توثق الكافر بالسلاسل كما بينه في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه هذا الوثاق لا يثقه أحد ولا يستطيع أنه في أشد أنواع العذاب وأنواع البلاء نسل الله العافية أما المؤمن فأخبر الله عن يأيتها النفس المطمئنة مطمئنة بإيمانها الحق مطمئنة بعملها الصالح فهي ليست في شك في الدنيا من إيمانها بالله من إيمانها بأسمائه وصفاته من إيمانها بوحدانية الله لم ترتكب شركا ما حتى تكون في خوف لها الأمن الكامل الذي أورد لها الطوانينة في النفس يبين الله جل وعلا أن هذه النفس التي حصل لها الإيمان بجميع أركان الإيمان ومنه القضى بالقدر حلوه ومره خيره وشده يقول الله جل وعلا أرجعي إلى ربك أرجعي إلى الله جل وعلا وإلى وعده الحق إلى الجنة وما أد فيها من النعيم المقيم راضية بما أعد الله لها مرضية أن الله رضي عنها وأرضاها وهكذا شأن المؤمنين فمنهم وأولهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي في جملة عبادي الصالحين الموحدين المؤمنين الذين يسلكون طريقهم إلى الجنة راضين ومرضين عنهم نسأل الله أن يجعلنا منهم وادخل جنتي أيضا صحا يكون المراد أيضا ورجحه طبلي أرجعي إلى ربك أي أنه إشارة أن هذا خطاب إلى الروح الطيبة كما في حديث سمرة الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن النبي وسلم الروح المؤمنة وكيف يكون قبضها مع ملائكة الرحمة والروح الكافرة وكيف يكون قبضها وأن الله يقول لها ارجعي إلى ربك أي إلى النفس إلى البدن ارجعي إلى البدن راضية في دار البرزخ وفي الدار الآخرة الكل حق أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين ذكر بن كثير عند هذه الآية أن ملكا من ملوك الفرس أخذ أربعة من المؤمنين في معركة فقهرهم على الردة وإلا يقتلهم بالسيف ثلاثة منهم ارتدوا واحد ثبت على إيمانه فقتله بالسيف ثم رمى رأسه في الماء فرؤية قائلا يقول بفيه الثلاثة الذين ارتدوا يا أيوتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضي احمر لي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قالوا فاسلم بقتل هذا الرجل كثير من الناس منهم الثلاثة الذين ارتدوا والله جل وعلا قادر على كل شيء